أيمانكم ولكن يؤاحذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعم أشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو بسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يدد فصيام لما نقول كرانك يرجو يا رب سياتي